السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيفا وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد وصلنا بلغنا إلى المفردة الثالثة او الرابعة قلنا الإقرار وبعدين عبادة الله العبادة بلا شريك قلنا الشرك الاكبر اللي هو الاخر حاجة قلناها وعايزين يا اخوانا خليكم حفظيني التعريفات لان التعريفات دي مهمة جدا جدا لان هي اللي بتضبط المسائل لما بنيجي نتكلم مع حد في حاجة يدخلني في مسألة تانية وانا كنت يعني بقول انه شعار اهل المسح والدوران لان يقول لك ايه زي ما الشعار بقولك سألته عن ابيه فقال خالي شو عايز اي كان في موضوع داخل في موضوع تاني فانت التعريفات هتخليك تحر الموضوع دي من بعض. طلب بنتكلم في ايه? انا بكلمك في الشرك الاكبر مثلا. انت عارفه ايه? ان تدعى الله يميدنا وهو خلقت. تعريفه ايه? عبادة صرف وعبادة الراس اللي غير الله. يوم هو يقول لي تابعوا الرياء. مثلا اقول له ده الشكل اصفر. ليه? لان ده زريعة الشرك. وكل ما كان زريعة الى الشرك الاكبر فهو الشرك الاصفر. فبالك من المسألة دي? يبقى دي مش نقطة البحث. هنا نستطيع نتكلم نعرف نتكلم في ايه بصفة ان انت عندك تفاصيل بالذات في المسألة دي. في تفاصيل لابد أن تعلمها وأنا قلت لك قبل كده وإن شاء الله حأتيك بنصوص بعد كده في قضية عمل الأمة وكده هتعرف منها أن تفاصيل العلم إنما هي عملوا أهل السنة تمت أهل السنة أنهم يتكلمون في العلم بالتفصيل بهذه التفاصيل يفرقون بين المسائل إنما أن يأخذ كلها جملة الذي يحكم جملة غالباً أهل البدع نعم في بعض الأحكام يحكم أهل السنة جملة لكن أكثر الأحكام فيها تفاصيل غالباً ما يحكم أهل البدع بالإي للجملة خلي بالك من المسألة دي وصلنا لحد قبيلت بقى الطاغوت عبادة الله بلا شريك والكفر بالطاغوت مورد الشرك بقى مورد الشرك بقى الأديان المخالفة وال... هو ده الطاغوت إذن ما هو الطاغوت إحنا قلنا عايزين نمشي كل حاجة ناخدها نتعرفها وندق معاها وكده علشان آه... علشان آه... العلم بأدلاتي زي ما قلنا محنة الوقت إن هو إيه مش معقولة الإسلام يمكن يمر بكده الكلام اللي هو ما فيوش دليل ده الكلام اللي هو يعني إيه أشبه ما يكون بال يعني بالكلم بالدارد مش كده إنهما العلم والبحث شيء آخر الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاغوت وهكذا لابد أن نستدل نستدل كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم إجمع أهل العلم أو مخالات أهلها في ذلك. أه... طبعاً في خلاف العصلي في المسألة دي هل يد الإنسان يستدل بالإجماع الأول ولا يستدل بالكتاب والسنة الأول عند الاستبلال مش عند مشارب الشريعة خلي بالك من الفرع اللي فينده عندما يستدل على مسألة هل يضع الإجماع ولا يضع. إحنا هنتكلم بواحد هنقول بقى الكلام في الدي. في ال... في ال... ذكر الله عز وجل في القرآن الطقوس وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في كلام الصحابه الطاغوت فقال الله عز وجل عشان برضو الالفاظ دي احيانا بيشنعوا عليها فتلاقي نفسك ايه يقول الطاغوت دي خلاص بقت اطحوكه بقت لعبه بقت شيء ممكن يمسكوا بقى ان ايه ينكروا عليك لحد ما مااش كلمة تقول تاني وده من الاساليب اهل الانحراف يبقى ينكر عليك الكلمه الكلمه الحق لحد ما تلاقي نفسك مش قادر تقولها لان لو قلتها هيتريق عليا او يمكن عليا الى ان تصير الكلمه غريبه في الناس فلما نقولها إدى إيديك سمة معينة خلي بالك بقى الطاغوت هو في القرآن قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوزر وقال الله عز وجل ألم ترى إلى الذين يجعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وقال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال الله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أي عبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر هذه آيات ذكرت الطاغوت عشان تعرف ان الطاغوت هذا مذكور في القرآن ده, ده. طيب وفي السنة قلنا الحديث بعض أهل العلم اللي عليه في الأثر بنقوله الحديث آمنت بالله العظيم وحده وكفرت بالجبت والطعوت واستفسكت العورة البزقة لم لها والله سميع عليه وقالت عائشة رضي الله عنها حينما سألها ابن أختها اسماء رضي الله عن الجميع عبد الله بن زويل عروة ابن زويل رضي الله عن الجميع أنها أنه قال لها يقول الله عز وجل إن الصف والمروة من شعائر الله فمن حد البيت ويعتمر فلا جناح عليه أي يطوف بهنا فهو فهم من هذا انه لا جناح يطوف به هذا خطأ ولو كان الله عز وجل يعني رفع منه لا يجب عليك أن يطوف من الصف لقال لا جناح عليه ألا يطوف به وبعدين حكيت له القصة قالت له إيه بقى قالت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن العرب كانت قديما يهلون لمنات الطاغية يقولون لمنات الطاغيه عند المشلل عند الصفا قالت يقولون امات الطاغيه يعني ايه طغوت قال الله عز وجل اذهب انه طغى إنه طغى من الطغيان وهو ده اصل الطاغوت اذا هذه الكلمه من صميم الكتاب ومن صميم ومن صميم السنه طيب ما معنى الطوغوط؟ خلينا بقى ماشين ناخد كل حاجة واحدة واحدة زي ما قلنا كده بالتفصيل هذا هو الطوغوط موجود في كتاب السنة؟ يعني دي مش كلمة من عندنا ولا حاجة كده؟ ولا حاجة بيقولها مثلا حد بيقولها مساء لحد عايز يتكلم اه دي كلمة موجودة في كتاب السنة طب ما هو الطوغوط بقى؟ ايه معناه؟ قال الفيوني في المصباح المنيت خلي بالك. ذلك طبعا برضو عايز اصحح حاجة هنا مش احنا بنستدل ابتداءا بايه باللغه لكن درجه اهل العلم ان يقولوا لغة لغه مصطلح عشان يقول لك إنه, انه هذا من اقوى الادله لانه وافق الشرع وافق اللغه في ذلك لغه مصطلح قال الفيومي في ااا المصباح المنير قال والطغيان هو مجاوزة الحد، وكل شيء جاوز المقدار والحد في العصيان يقال طغى سيف، وكل شيء جاوز المقدار والحد في العصيان يقال طغس سيف، يعني ارتفع حتى جاوز الحد في الكسرة، إذا الأصل الطغيان هو مجاوزة الحد. ان نعدي الخط الاحمر يعني عارفين الخط الاحمر بقى في صبعه سيئه جدا دلوقتي اوعى ده اصلا ده خط احمر وبعدين بقى اش احمر اوعى لحظه ده خط وبعدين بقى اش احمر برضه ما يعرفش ايه الخط الاحمر كان بيمثل ايه بالضبط؟ انما ااا آآ جاوز الحد اصله مجاوزه الحد طب اصله ايه في الدين بقى في اصله في الدين قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقته على وزن فعلوت وهذا الوزن إنما يدل على الزيادة أو المجاوزة ال ال ال ال الزيادة أو المبالغة قال يدل على المبالغة في الشيء ومنه الرحموت والملكوت والجبروت ونحو ذلك خلي بالك بقى يبقى زاد هنا من إيه؟ ملك ملكوت يفعل الوزن فعلوتها ملك ملكوت جبر او جبار جبروت. رحمة رحموت. عرف الفواتح الرحموت الفصولي بيقول لك ايه رحموت. هذه اللي فعلوت هذي مبالغة في الامر. فبذلك يقول اصله في اللغة انه ايه? انه هذه المبالغة. يقول ابن القيم رحمه الله. قال عمر بن الخطاب الطاغوت. هو الشيطان قال ابن القيم وهذا تفسير جيد او هذا افضل التفسير لان الشيطان هو سبب في كل شر وسبب في كل حاجة بيعملها الشيطان بيبقى سبب ابن القيم قال لي بقى قال ما تجاوز به العبد حده وخلي بالك يا اخواننا كويس اوي بقى من التعريف ده ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع فطاغوت كل فطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله او يعبدونه من دون الله او يتبعونه على غير بصيره من الله او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعه لله خلي بالك بقى بالله عليك كده الله يرضى عنك عشان ده الموضوع مهم جدا. المسألة بقى كده التعريف بتجلي لك. ربنا يجلو بيها بصيرتك وبصيرتك. كان لبقى قال ابن الخير رحمه الله. الطاغوت ما تجاوز به العبد حده. انت عملت كله. بلغت في المسألة دي. طب بلغت في ايه? يعني كل حاجة حبلغ فيها حدقى ولا حيبقى الحاجة اللي بلغت عليها اسمها طاغوت? قال لك لا. ما تجاوز به العبد حده من معبود. او متبوع او مطاع. عبد حاجة غير الله. يبقى جاوز الحد ولا لا. ربنا قال لك ان يعبدوني. وان يعبدوني. هذا صلاة المستقبل سحر. وانت و... و... حاجة غير ربنا. يبقى ايه? يبقى الحد. اه شجرة. اعتقد ان هذه الشجرة تنفع وتضر وقعد يتبرك بها قبر. لما حيجي بعد كده هنقول لك ايه الصور. المشهورة جدا للطواغيط الان. وما هي انواع الطواغيط وما جناح الطواغوت. خلي بالك. بس انا عايز اقولك دي وقت ان ده موجود في الشريعه اسمه ايه موجود في الشريعة في الدين اهو. عشان لما لما حد ينكر هتبقى انت عارف ان ده من الدين. مش كلمه حد اختواحها من عنده. راح متجاوز الحد راح عند, ال... عند عند ما يتقال له يا سيد البادوي ب... نجح للبيت. جوزت البنت يشفي المريض اللي عندي ده مالو مال دي حاجات لو والله من اولي شغله يطلع ولي ولا مش ولي ولا حتى رسول وفي حد عمرك شفته راح عند النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر قال له يا رسول الله اشفي بنتي ومش كده وإنما يسال في ذلك الله عز وجل وإن الميت لا يستطيع أن يصلح شيء لحال فدي متجوزه ولا لا أنا ممكن اروح للدكتور اقول له لو سمحت والله بس يعني شوف افحص على البنت ولا افحص له على حاجه وبروش شهادي برده انا بقوله تسبب كده بس ولذلك الطبيب لما لما جيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لست بطبيب انما انت رفيق. الطبيب هو الله. او ان الله هو الطبيب. كده? يلا فيش حالي سنة تقوله كده? اه وشيخ السابنة رحمه الله هحكي لك انا على القصة دي لما حصل موضوع دخول التطارب بتاع قال لك الناس جريت على القبول وقت تستغيث بيها. فقال لهم انتم اشركتوا فربنا مش هيديكوا بنصر. ما انتصرتوش. في معركة مرج السفر. لما جت بعد كده معاك المرضي سوبر بقى وهو نصح في الناس وكالوا تع استعدوا وعملوا نصرهم الله عز وجل فخلي بالك من ده يبقى اللي انت بتتجاوز بتدالي فيه ولذكر الغلو يا اخوه ده ماني عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتطوعون ثلاثه قال ثلاث مرات هلك المتطوعون فقال ما تجاوز به العبد حده من معبود طيب او متبوع انه زي ما هتمشي رحمشي ورا الكلام ده ما ينفعش يمشي مع بشر الا ما عندنا طبعا لأنه ما بننطق على الهوى زي ما بيقول انا بعمل معاه بيدوني لي على الشر ربنا بيوحي له يقول لي الشر وربنا بعته عشان كده انه يوحي يقول الشر كده أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء ولذلك قال امام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله رد إلا صاحب هذا القبر واشار الى قبر الايه الا النبي عليه الصلاة والسلام يبقى يبقى ما فيش حد متبوع كده انا بقوله على بياض ما فيش كلام ده. القايمة نفسهم ما قالوش كده. لكن لما في حد تقول لي لا لا لا لا لا ما تطلعش بره كلام هو اللي يقوله ده خلاص بقى اعملت ايه بقى عندك غلوة في. لما حضر غلوة وعملت فيه ايه بقى جعلته طاغوتا. بقى لانه ماذا المكان اللي بيأمر هو الله والعالم بيبص في الدين. يعرف ان يفهم يفهم من الدين ويقوله لك فممكن يغلط وممكن يصيب. المسائل الفرعي. ممكن يخطي وممكن يصيب صح? يبقى اقدر اقول له ايه اقول له والله خلاص ليك اجر وال بتاع ده من سيدي فرع الفرق من الفروه الفقهيه ولا حاجة والمسائل يعني ما اللي بيكتشف فيها بياخد اجر على استهاده بس ما اخدش عشان هو اخطا بقى ما ما ما ما, ما اصرفش يعني يبقى دي سهلة قوي ممكن اخد منك دي واقول لا في الثانيه مش كده انما كل ان اقول كل اللي انت بتقوله انا ماشي وراك يبقى انا ما خدت شرع ربنا ما خدت شرع فلان ده اللي فيها بقى هيجي معانا اتخذوا احبارهم ورببانهم اربابا في دوله هو اللي يقول بقى خد بالك يبقى كل ما تجاوز العبد به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع مطاع اللي تقولوا هنفذه ليه عبد المأمور لا انت عبد الله لما تقوله عبد المأمور تبقى مشي بقى شوقت كده انت عبد المأمور يعني ايه الكلام ده انت عبد مأمور اصل وجهك مفيش حاجه اسمها ان يقول لي يقول انا اعمله وبعدين في النهايه يقول لك ايه طب ما اوامر ما اعمل ايه طيب ايه اوامر يعني ايه اوامر مفيش لا طاع في المعصيه الخالصه ولذلك حرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع قدر الخلافة العظيم جدا ولعله أن يكون في كلام في قضية الخلافة أن الكلام بقى دلوقتي ده في إيه في, إيه في إيه الربيع العربي بدأ يحصل ظهور للدين والناس بالطالب بالدين بقى فيه مطالبة للدين مع أنه طبعا مع الأسف بقى فيه خدنا مسار كده الحرافنا به في حته تانية خالص وبقيت لي برضه لكن ما هو صحيح؟ وعشان كده بكلمه كده أنه نعرف إيه الخلافة دي الخلافة دي يوضعها في الإسلام ويشرطها ويشرط الخليفة ويوضعها المهم يعني اللي عايزة أقوله لك أو متبوع أو بطاع بعدين من اللي بقى الفطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله قول لي طيب ما وبدول غير الله ورسوله يبقى لها بنروح من للقاضي يبقى إيه بقى هو القاضي, هو القاضي ليس هو الله وليس هو رسول في أقول لك قصة القاضي الحق يحكم بالشريعه فيحكم فيك قول الله وقول رسول الله صلى الله عرفت ازاي انما الناس اللي بيتحاكموا الى حد ما بيحكمش بما انزل الله يبقى هذا طاغوت طاغوت لا يحكم ايه لا لا يحكم فيك الله ولا يحكم فيك رسوله احنا قلنا في اللقاء اللي فات لو فاكرين الدرس اللي, اللي, اللي فات اللي اللي بيخالفوا بين الامر الخلق والامر عايزين يخالفوا بين الربوبيه وبين الاولوهيه عايز يقول إن ربنا يخلق ومعمرش يخلق ولا يعمر خلي بالك من المسألة دي ولذلك تقيئها بعضهم لما طلع وقال لك عادين يقولي قال تعالى قال تعالى أو تعالى بقاله ألف وربعمل سنة ما حتى وخلاص ومرت عادي مرت عادي دي لما كل واحد بحقه كشف لأنك لم تكشف عن الشريعة أولا خلي بالك لأن هذه نحنة كبيرة جدا فقال إيه فطغوت كل قوم من يتحكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله خلي بالك من دي يقول لك يعني أنا رأيي ما أقدرش أقول ما من برضو عندي إنتني أنا لو لو أقول أقوله أو رأيك من خلال الدين والفأة بكتاب من عند الله هو أهد من هما يتبعه مش ما تيجي كتاب عندك لا. ده الطرح هنا تقول لي ايه انت والله بتقول لي ده انا عندي فبا انت عندك عندك كتاب من عند الله عز وجل ربنا الفين هو اهدا من اللي انا بقولو لك ده. اهدا من القرآن. مفيش كده ما عندك. لو عندك وريني. اهدا. لكنه من عند لا. انما انا انت مش مؤهل للطرح. لك تطرح لي اي حاجة من عندك كده. خلي بالك. فيتبعونه على غير بصيرة من الله. بيتبعوا على غير ما يعلم ان ما هو خلاص هو ده وخلاص اتقلوش معاه وخلاص لا ادري ما قال او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعة لله. يطيعه فيما لا يعلم ان هذا طاع لله عز وجل. انما يطيعه في امر. مش. والنحنة الكبيرة بقى. انك بتطيع الان في امر هو نفسه كان بينكره الاول. شفتك احنا عارضين ازاي? انك تطيعه في حاجة هو نفسه كان بينكرها. قبل كده. طيب ما انت كنت تنكرها قبل كده. ما ايه اللي حصل حصل ان الان رأيت انها تجوز. طب لما تجوز فيه للبحث. ما زمان عملت بحثة. وبعدين ازا كانت المسألة مسألة وفاقية اجماعية ما فعلش بحث تاني. نفيش كلام تاني خلاص. زي ما حيأت ان شاء الله لعله شيء لقاضية الاجماع عشان تعرف ان خلاص المسألة المجمع عليها ما حاش يتكلم. خلاص تهينا خلص الكلام على بقى اجماع. يبقى يبقى طاغوت كل قوم من يتحكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله انظر إعلام الموقعين ابن القريب رحمه الله عرفت بقى ما هو الطاغوت وأنه جزء من الشرح واللي ما في الشريعة وأنه ما حدش من عنده أوه. يبقى يبقى, يبقى الطاغوت عرفنا أنه هو فيه المجاوزة الحد يعني ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله إذن فقد تحصل الآن أن الطاغوت ثلاثة خلي بالك بقى من دي نختم بالحسة دي. الطاغوت الثلاثة. ايه هو الثلاثة بقى? طاغوت حكم اتحكمون اليه. وطاغوت عبادة. وطاغوت طاعة ومتابعة. خلي بالك بقى. فهم دول الايه? الطغوت الثلاثة. وحنقول لك ايه الادل على كل حد من دول. وكل نوع من دول. وما نطق به الخرآن والسنة. ونطق به نجمعه اهل العلم. لتكون على بصيرة من امرك. وتستمسك بالغروة الوسقة. نسأل الله عز وجل أن يسبق من الحتن ما ظهر منها وما بطن، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته